الذي جعل مع الله الها اخر فألقياه, فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يبدل الْقَوْلُ لدي وَمَا أَنَا بظلام, وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ هل تَلَّتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا الْمِنْ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَمَهَلِمْ تَلَّتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُهَا